و すわすわすわすわすわすわすわすわすわすわすわすわすわすわすわすわすわすわす ر すわすわすわすわすわすわ ع わすわすわすわすわすわすわすわすわすわすわす ا すわすわすわす ولا تطع من أغفلنا قلبه まにわらたま ا わらたまにわらたまにわらたまにわらたまにわらたまにわらたまにわらたまにわらたまにわらた افل يكفر إ ن اعتدنا ل ل ظ ا ل م ي ن ن ا ر ى ن ا ر ى نرى نرى نرى نرى نرى نرى نرى نرى ن ر ا نرى نرى ن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا و めのうわめ ا ل わめのうわめのうわめのうわめのうわうわのうわめのうわめのうわめのうわめのうわめのう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 م و د ي ك ئ ي ن في هالاراك ع ى ل أ ن ع م ا ل ث و ا بوى هاسو نتمر تفاق الله م ا ج ع ل ن ا ت ه